ولا تقعدوا بكل صراط تنعودون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغون ضائع وجا وذكروا اذ كنتم قليلا فكف ثركم وظرو كيف كان عاقبة المفسدين؟